لِئَن تَزَكَّوا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ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 بي ابي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين اواعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أَجِئْتَنَا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباه تَئِنُّ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ إن سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم لما نزل الله بها من سلطان فانتظروا معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم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 تَوَعْتَ تَوْعًا أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَانِحُ أَتَيْنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَكَانَ عَاقِبَةُ المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 آمنوا بالذي أرسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال المنأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لن في ملتنا طال كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ جن الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما رسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة حَسَنَةً حتى عفوا وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 ما كر الله إلا القوم الخاسرون. أَوَلَمْ يَهْدِنَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّا نَشَآءَ صَبْنَاهُ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تَلْكَ القرى نقص عَلَيْكَ مِنْ أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لِأَكْثَرِهِمْ من عهد وإن وجدنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقين